اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وغرا واجعلها لي عندك لفرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود